قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير إلَيَّ يَهْنَاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 لنا من قبلك من وسوله ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى القشة يطان في أمنيته فيا يَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيُنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ